إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي آركم الله فأما تؤفكون فالق الإفزاح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسدانا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 وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انطروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وقرقوا له بنين وبنات وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يطفون بديع السماوات والأرض أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.